والفائدة الثانية من الأحاديث في حديث أنس أيضاً الأخير ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتم صلاةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وسطية هذا الدين ووسطية طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام دين وسط عدل خيار في جميع مقاماته ففي العقيده وسط خيار ما بين الغلاة والجفاء وفي العبادة كذلك وسط خيار ما بين الغلاة والجفاء وفي الأخلاق كذلك ديننا دين وسط ما بين الغلاة والجفاء فمن أراد وسطية الإسلام فعليه بامتثال القرآن والسير على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهما عنهم فإنه لا يدخل الخلل في عدم التمسك بالوسطية إما من جهل أو نزغة شيطان إما من جهل أو نزغة شيطان فإن الله ما أمر بأمر كما قال أهل العلم إلا كان للشيطان فيه نزعتان إما لغلو وإما لجفاء والذي يقمع هذا أن يتعلم الإنسان العلم الصحيح على فهم صحيح عند أو بين يدي علماء ربانيين فهمهم صحيح.